بوك تو سدم دست اي چتري أربعة, أربعة و رجاء الشيء رجاء الشيء مоже ли دا مе подстрيجته؟ هل يمكنك ان تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص من فضلك, من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك اقصر بقليل من بقليل. هل يمكنك تظهير الصوره؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم؟ الصور موجوده على السي السور موجودة على ال سي دي سنمكي تسا في كاميرا الصور موجودة في الكاميرا السور موجودة في الكاميرا موجلي دا ببرافيت تسوفنكا هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ تقوته شُپENO الزجاج تالف الزجاج تالف البطارية تـ البطارية فارغة може هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون може ли да поправите هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Може ли да هل يمكنك أن تعطيني شعلة هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ إيمتلي كبريت أو هل معك كبريت أو ولاعه هل معك كبريت أو ولاعه إيمتلي هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر بوشيتي بورى <تضحني السجار> اتدخن السيجار اتدخن السيجار بوشيتي لي سيغاري اتدخن السجائر اتدخن السيجاره بوشيتي الغليون